وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايلي وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأناملي صبرت لهم نفسي بسمراء سمحه وأبيض عرض من تراث المقاول واحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وامسكت من أثوابه بالوفايل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضة لي من إسافة ونايلي موسمة الأعضاب أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازلي ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعذاكلي أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا نابس إن أو ملح بباطلي ومن كاشح يسألنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور هو من أرساف أرساف بيرم كانه وراق لدر في حراء ونازلي وبالبيت حق البيت من بطن مكه وبالله ان الله ليس بي وبالحجر المسود اذ يمسحونه اذا اكتنفوه بالضحا والاصايل وموطئ ابراهيم في الصخر رقبه على قدميه حافيا غير ناعلي واشواط بين المروتين الى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي ندر ومن كل راجل وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلى الى إلى مفض الشراج القوابلي وتوقافهم فوق الجبال عشيه يقيمون بالأيدي صدور الرواحلي وليلتي جمع والمنازل من منا وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات اجزنه صراعا كما يخرجنا من وقع وابل وبالجمرة الكبرى اذا صمدوا لها يا يؤمون قد فرسها بالجنادل وكندته اذ هم بالحصاب عشيه تجيز بهم حجاج بكر بن وائل حلفان شد عقد ما اختلفا له ورد عليه عاطفه الوسائل وحطمهم سمر الصفاح وشرحه وشبرقه واخد النعام الجوافل فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذي يتق الله عادلي يقع بنا العدا وودوا لو اننا تسد بنا ابواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزى محمدا أي نسلبه ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهب عن أبنائنا والحلائلي وينهض قوم في الحديد اليكم نهض الرواية تحت ذات الصلاصلي وحتى نرى ضدغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وانا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثلي لكفيفه مثل الشهاب سميدع اخي ثقة حامل حقيقة باسلي شهورا واياما وحولا مجرمه علينا وتأتي حجات بعد قابلي وما ترك, وما ترك قوم لا ابالك سيده يحوط الزمار غير ذرب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه وحما لليتامى عصمة للارامل يلذو به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمه وفواضل لعمري لقد اجرا سيد وذكره الى بغضنا وجزانا لاكلي وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن اطاعا أمر تلك القبائل اطاعا ابي وابن عبدي يغوثهم ولم يرقبا فينا قالت قائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل فان يلقيا او يمكن الله منهما لكن لهما طاعا بطاع المكايل وذكاء ابو عمرو ابا غير بغضنا ليضعيننا في اهل شاء وجامل ينادي بنا في كل ممتن ومصبح فنجي ابا عمرو بنا ثم خاتلي ويولي لنا بالله ما ان يغشنا بل قد راينا جهرة غير حائلي اضاقا عليه بغضنا كل تلعث من الارض بين اخشب فمجادل وسائل ابا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتلي وكنت امرا ممن من يعاش برايه ورحمته فينا ولست بجاهل فعتبه لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاوله ومن راى سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد نياهه ويدعم أني لست عنكم بغافلي ويخبرنا فعل المناصح أنه شفق ويخفي عارمات الدواخل أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم اذ اتوك ألدة ألي جدل من الخصوم المساجل امطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤك الفلست بوائلي جزى الله عنا عبد الشمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي بميزان قصة لا يخيث شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خالف قيضا بنا والغياطلي ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآلق صي في الخطوب الاوائل وسهم ومخزوم تمالا وألبوا علينا العبى من كل طمل وخامل فعبد مناف انتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي لعمري لقد وهنتم وعجلتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب اقدر ومراجلي ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخضراننا وتركنا في المعاقل فإنك قوما التئر ما طنعتموا وتحتلبوها لقحة غير باهلة وسائط كانت في لؤي ابن غالب نفاهم إلينا كل سقل حلاحلة ورهقون فيل شر مواطئ الحصة وألا محافم مع الدوان علي فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلًا قصيا عظيمة إذا ما لجعنا دونهم في المداخل ولو صدقوا ضربًا خلال بيوتهم لكنا أذًا عند النساء المطافل فكل صديق وابن أختنا عدّه لعمري وجدنا غبه غير طائل سوى ان من كلاب ابن مرة براء الينا مما عقد في وهنالهم حتى تبدد جمعهم ويحسر عنا كل باغ وجاهلي وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن القدامى من غالب والكواهلي شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين ايدي الصياقلي فما ادركوا بحرا ولا تفكوا دما ولا حالفوا الا غرا الا ولا حالف ولا حالف الا شرار القبائل بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم وواريء سود فوق لحم خراجل بني امه محبوبه هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل ولكننا نسل كرام لساده بهم نعي الاقوام عند البواطلي ونعم ابن اخت القوم غير مكذب زهير حسام مفردا من حمائل اشم من الشم البهاليل ينتمي الى حسب في حومه المجد فاضلي لعمري لقد كلفت وجدا باحمد واخوته داب المحب المواصلي فلا زال في الدنيا جمالا لاهلها وزناً لمن والاه رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي الها ليس عنه بغافلي فوالله لولا ان اجي ابي سبه على شيخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حاله من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل فأصبح فينا احمد في أرومة تقصر عنه ثوره المتطاول حذفت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطلي رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول حجبت بنفس دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل فإن تكو كعب من لؤين ثقيبة بد يوما مرة من تزايلي هذه 94 وأنا ارجو مثل هذا السؤال لا يتكرر مره ثانيه غدا يتكرر اعوف